ويكذلك أيضا من أنواع الكفر وأبوابه الكذب أبشعه على الإطلاق الكذب على الله ورسوله فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الكذب على الله عز وجل بأن تحرّف الكلمة عن مواضعه، وأن تنسب إلى الله عز وجل ما لم يقله، ولم يأمر به، ولم يشرع لعباده، أم لهم شرا أم لهم شركا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم؟ مثوى للمتكبرين فالكذب على الله عز وجل الكذب على شريعته الكذب على أحكامه الكذب على ما أنزله على خلقه يعتبر من أعظم الذنوب بل أعظمها إذ به يضل الناس عن دين الله عز وجل وإذ به يحتار الناس في معرفة الحق والهدا، ولذا معاشر المسلمين كان مركب أهل الضلال وأهل البداع أن يكذبوا على الله عز وجل وأن يفتروا على شريعة الله عز وجل بالإفك والبهتان يقول الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم الكذب على الله عز وجل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مركب أهل البداع في قديم الزمان وفي حديثه أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهم يكذبون الليل والنهار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 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم ولا تقولون ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فكم قد كذب أهل البداع وأهل الأهواء على دين الله عز وجل وافتروا الأحاديث المكذوبة والتفسيرات الباطلة والتأويلات المبتبعة من أجل أن يسيروا وراء أهوائهم وراء بدعهم وراء رغباتهم يقول الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم اتباع للهوى جعلهم يركبون مركب الكذب فشعرون وديثارهم الليل والنهار الكذب على الله وعلى رسوله فصاحب الهوى يكذب ولا يبالي حذرنا ربنا وحذرنا نبينا من الذين يتبعون ما تشابه من وما الذي فهم ما الذين يتبعون ما فاما الذين في قلوب مرض فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وليس هم, وليس هم من اهل العلم واهل التاويل بل هم ركبوا مركب الهوى فقالوا على الله بلا علم حرفوا الكلمة ونسبوا إلى الله ما لم يقله وما لم يشرعه كذبا وبهتانا عباد الله إن الكذب خصلة ذميمة إن الكذب خصلة ذميمة في أخبار الناس وفي أحوال الناس فكيف إذا كان الكذب على الله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكذب على صحابة رسول الله رضوان الله عليه الكذب على آمات الهدى وأعلام الهدى ومصابيح الدجا الكذب على أولياء الله الصالحين الطيبين الكذب على أصحاب السنة وأهل السنة والجماعة كذب كذب يفتر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار ولذا معاشر المسلمين إن مركب أهل البدع والبضاعة الكاسدة هي الكذب ضديجهم الكذب وحديثهم الكذب فلا يوثق بهم فلا يوثق بهم لأن أهل البدع فسق بركوبهم الهوى فسق ومنهم من يبلغ ببدعة الكفر كبدعة الجهم ابن صفوان وكبدعة القدرية الغلاث وكبدعة الخوارج ونحو ذلك من البدع الكبرى التي يصل بها أصحابها إلى الكفر إذا ما كانت البدعة في الاعتقاد فإذا لم تكن في الاعتقاد ففي سقان وعلى كل حال فصاحب الهوى ليس بعادل بل مطعون في عدالته إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا, فتبينوا وفي روايات فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فمركبوا أهل البيضاء أن يكذبوا على الله عز وجل ولذا كم قد افتروا على شريعة الله في أبواب كثيرة بلغوا بها إما الغلو والمفرط أو التمييع المهلك وأهل السنة يسيرون على هدى بين ضلالتين ضلالة الغلو دلالة الإفراط ضلالة الشدة التمطاع سميها ما شئت من تسميات الغلو والمركب الآخر والطريق الآخر الذي ينابذه عن السنة التميع الإرجاء التهاون التساهل لا إنما يسيرون على الحق الأبلج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا غلوة فإنهم لا يحرمون ما أحل الله ولا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله لا يخرجون عن هذا فإن باب التكفير والردة باب معتبر في دين الله باب في الفقه باب الردة والخروج عن الإسلام ثبتنا الله وإياكم وعموم المسلمين على الإسلام والإيمان باب له فقه له أحكامه له أدلته لا يمططيه صبية غير أغرار ولا حدثاء العسنان لا إنما أهل العلم الذين يدركون مدخله ومخرجه فيطنزلون الأحكام بعلم وبصيرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من لعلمه من لعلمه من لعلمه الذين يستنبطونه منهم العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهاماً ولدي نارا ولكن ورث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر فإذا ما كذب على العلماء طريق الأمان لأمة الإسلام ولا تزال الأمة بخير ما أبقى الله لها العلماء أعني علماء السنة الذين يقومون بها بعلم وفق وبدراية وإدراك لا من تزلبب الباب العلم وهو جاهل إمام ضلالة صاحب فتن لا عالم راسخ عالم رباني يعلمون الناس الحق والهدى لا تزال الأمة ما بقي علماؤها وما بقيت الطائفة الناجية الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك قال البخاري في صحيحه هم أهل العلم ويقول الإمام أحمد إذا لم يكون أصحاب الحديث فلا أدري منهم معاشر المسلمين من الكذب الفاضح أن يفترى على أهل السنة والجماعة مميعة مرجئة كذب أتباع ذيلة السلطان كذب يلعقون أحذية الطواغيت كذب عبد الله أهل السنة في قديم الزمان وفي حديث الزمان يصدعون بالحق وبه يعدلون متى نافحوا عن مبطل متى دافعوا عن مبطل وهم يقرؤون قول ربهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما وهم يعلمون وصية نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن تقول الحق ولو كان مرّا وهم يتلون قول ربهم فماذا؟ بعد الحق إلا الضلال فأهل السنة في قديم الزمان وفي حديث الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقولون بالحق لكنه بعين وأدلة وبمصالح شرعية ليس كمن يقيمون البلاء والفتن كل هذا من أجل أن يقال ولا يقال أهل السنة في باب التكفير على ورع عظيم وعلى دين قويم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله ولم يكن له عذر فيما ذكره العلماء كالإكراه مثلا وكالتأويل مثلا وكالجاهل مثلا وكالنسيان مثلا لذلك هم يقولون بالتكفير وإقامة هذا الباب إذا قام دليله بعلم لكنهم لا يشددون في هذا الأمر فيكفرون من لم يكفر الله ولا رسوله لا ثم بعد ذلك لا يدفعون هذا الأمر العظيم إلى الأغرار إلى حدثاء الأسنان إلى السفهاء إلى الجهال إلى المتعالمين إلى أنصاف المتعالمين لا يدفعونه إلى المثقفين إلى المفكرين لا باب التكفير يرجع فيه إلى علماء السنة أشياخ السنة الذين خبروا الشريعة وأدركوا محكمها وعرفوا أحكامها وخبروا مسائلها أما أن يكون باب مفتوحا على مصري كفر ما شئت وما طاب لك فذاك مرتد وأولئك مرتدون وآخرون مرتدون وما بقي إلا ثلة عشرة أشخاص خمسة عشر نفرًا لا ليس الأمر كذلك إنما بعلم قال الله قال رسوله إنما بفيقة إنما أن يُعطى القوس باريها ولذلك إذا نظرت وتأملت وجدت أن علماء السنة يسيرون على إقامة الحق بعلم وعادل فليسوا مميعين, ليسوا مميعين فهم عنايتهم الفائقة بباب التوحيد والتحذير من الشرك فمن دعا غير الله فقد أشرك ومن ذبح أحد غير الله فقد أشرك وهكذا من استغاث بالاموات فقد أشرك التمام الحروز اتيان العرافي الكهان متى رأيتم متى رأيتم يدافعون عن الشرك ومتى رأيتم يدافعون عن المشركين وعن الملاحدة وعن المجرمين متى رأيتهم متى إنما يقيمون هذه المسائل الخطيرة على علم ودراية وفق ولذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالًا ما أكثرهم لا كثرهم الله رؤوس تملأ الدنيا جه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقرأ لكنه لا يفقه يقرأ لكنه لا يدري ولذا كان مآلهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ما عاصر المسلمين إن الكذب على أهل السنة مرتعه وخيم قد كذب الجهم بن صفوان قد كذب الواصل بن عطاء قد كذب عمرو بن عباد كذب, كذب كذلك كذب معبد الزواني كذب كذب كذب ابن أبي دؤاد كذب وكذب أيضاً بشر المريسي كذب وهكذا كذب ابن الراواندي والفارابي كذب وكذب الحلاج كذب وكذب ابن مخلوف كذب وهكذا كذب جميعاً وبقي السنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شانئك هو الأبتر وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ذله. وصغار على كل من حارب السنة وعلماء السنة أين مكانت؟ أين مكانت علماء السنة اليوم؟ أين؟ إنها في القمم الشاهقة إنها في القمم الشاهقة أشفق أشفق على نفسك أشفق على دينك أن تطال هذه القمم الشاهقة العلماء هل تدري ما العلماء حتى حتى تنالهم؟ بلسانك وتجعل أعراضهم فاقهة تنهشها الليل والنهار لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هدك أستار منتقصهم معلومة متى رأيتهم يتزلفون إلى حاكم أو سلطان متى رأيتهم يقفون عند أعتاب القاصر متى رأيتهم قد متى رأيتهم في السيارات الفارهة متى متى متى بين كتبهم بين طلابهم في دعوتهم يؤلفون يكتبون وفق استطاعتهم يدعون إلى ربهم مخلصين زهدوا في حطامها ونفروا عن متاعها كم, كم من القائلين كم من القائلين بأنهم كذا وكذا الآن كشفت الحقائق على أنه صاحب دنيا وصاحب زعامه وصاحب رئاسة ولذلك لا تصدقهم لا تصدق لكم الآهات والتوجعات من أجل خلافة الإسلام لا تصدق لا تصدق ما يقولونه هنا وهناك فإن الحق لزوم الكتاب والسنة للعواطف لا العواطف عواصف لا إنما قال الله قال رسوله للغيرة المتفلتة لا لا لأن يعطى أمر الدين وأمر ولاية المسلمين إلى صبية أغرار لا حرام حرام حرام حرام أن يوسد الأمر إلى غير أهله أمة بلا علماء أنعام سائمة أنعام سائمة وما أسرع أن تهلك بالذئاب بدعاة الباطل بأئمة الهوى تهلك أمة الإسلام تهلك فبقاء العلماء أمان ونجاة ولذلك معاشر المسلمين ثقوا ثقوا بعلماء السنة والحملات عليهم من زمن بعيد، لكن الأمر لكن الأمر بيد الله، بيد الله لم يحمل لم يحملهم ظلمه أهل البدع أن يكذبوا عليهم لا، لم يحملهم تكفير أهل البدع إلىهم أن يكفروهم ما لم يقوم الدليل الصاطع على كفره. من تكلم منهم يدافعون عن الإسلام ولا يدافعون عن أنفسهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يدعو إلى ربه يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن علماء السنة يصبرون ويتصبرون على الأذى لهم أسوى لهم أسوى بأنبياء الله ماذا قيل في نبينا صلى الله عليه وسلم كاهن مجنون ساحر وماذا قيل في كلام ربنا أساطير الأولين بل ماذا قيل في ربنا عز وجل من الكذب والافتراء ثالث ثلاثة فيا معشر المسلمين عليكم أن تتسلحوا بالعلم السلاح العظيم الذي يخافه أهل البدع وأهل الكفر وأهل الإلحاب والله لا يخافون من المسلمين كثرة الرشاشات لا ولا المدافع لا ولا الزعامات لا ولا المناصب لا يخافون إذا تعلم المسلمون السنة يخافون إذا تعلم المسلمون دينهم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يخافون متأزيلة القباب والأضرحة ومقامات البدع يخافون من هذا يخافون إذا اعتنى شبيبة الإسلام بقال الله قال رسوله وحفظ العلم وأقبلوا على العلماء يخافون يخافون لكنهم لا يخافون بذاك ولا ذاك فعلى عموم المسلمين أن يتيقظوا لأهمية العلم فإذا جاءت الافتراءات جاءت مكشوفة مكشوفة مكذوبة صاحبها الطفل الصغير يا كذبا. الحمد لله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 كانوا يردون على الباطل من كتبهم من أشريطتهم من محاضراتهم ولم يتعرضوا للسباب ولم يتعرضوا للشتم ولم يتعرضوا إلى المهاترات ولم يتعرضوا إلى الصفحات والمعارك الأكترونية ونحو هذا لم يتعرضوا لهذا تعرضوا إلى العلم الناصع فمن اراد الهدايه فدونك بين يديك كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام صحابه رسول الله وائمه الهدا بين يديك بين يديك لم يستغل ولن يستغل ابدا بمثل هذه المعارك الوهميه التي لا تسمن ولا تغني من جوع إنما العلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم إن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق العين العين ثم بعد هذا لا نعول على شيء إلا على إعانة ربنا وحفظ ربنا وتسديد ربنا فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين معاشر المسلمين عليكم أن تقبلوا على طلب علم النافع وعلى التفقه في دين الله عز وجل فما تدري ربما يضيع ولدك أو تضيع ابنتك أو قد تضيع أنت أمام الجهل الذي يزحف على قلوب فارغة وعلى أناس لم يتعلموا ولم يتفقه بشعارات براقة ليس وراءها شيء ليس وراءها شيء فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، بماذا صلح أولها؟ بماذا؟ بالمظاهرات، بالاعتصامات، بالحزبيات بالجماعات، بالتكتلات، بالمعارك، بماذا صلح أولها؟ بماذا؟ بماذا صلح؟ بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بدعوة التوحيد التي صارت عندكم نسيان، نسيان. من سياء من يحارب القباب والأضرحة من أهل السنة من يحارب دعاء غير الله من أهل السنة من يحارب تحكيم غير شريعة الله أهل السنة يحاربون هذا فمن الحاكم الحاكم إذا حكم بحكم وجعله مساوياً لحكم الله أو أفضل من حكم الله فهو كافر فهو كافر، ما لم يكن معذورا بعذر ذكره العلماء من إكراه أو جهل أو تأويل أو نحو هذا مما ذكره العلماء بأذلته لا بأهوائهم لا بما يشتهون فالحاكم إذا حكم بقانون أو قوانين يعتقد أنها مساوية لحكم حكم الله ولما شرعه الله أو أنها أفضل من حكم الله أو أنه بالتخيير له أن يحكم بالإسلام وله أن يحكم بقوانين الكفر هذا كافر هذا كافر ما لم يكن معذورا بالأعذار التي ذكرها العلماء هذا هو العادل فمتى دافع أهل السنة على حاكم كافر متى؟ متى؟ إن الذين كفروا الحكام الذين ثبت بالدليل كفرهم ولم يكن لهم عذر شرعي فيما ذهبوا إليه من الكفر هم علماء السنة هم علماء السنة يوما كان كثير من رؤوس الفتن يحتضنونهم ويلتقون معهم ويجلسون إليهم فعلى عموم المسلمين أن يتسلحوا بالعلم السلاح العظيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا هو العلم ليس تنظيرات فلان ولا مذكرات فلان ولا أوراق مسحوبة من الإنترنت ولا كذا وكذا لا يا بني لا يا بني العلم قال الله قال رسوله في حلق العلم تأخذ العلم الناصع وتأخذ هديا وسمتا وأدبا تحب العلم وتأنس بالإسلام وتعظم السنة بعض من ذهب يجاهد ذهب يجاهد والتميم معلق في رقبته ذهب يجاهد والحديد في يده ذهب يجاهد وهو لا يعلم من التوحيد شيئا جهاد ماذا جهاد ماذا كم بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه كم حتى رفعت راية الجهاد وأقام الله الدين وليس معنى هذا أنه لا جهاد لا لكن الجهاد الشرعي له شروطه له شروطه التي ذكرها العلماء فليس بابا مصروعاً يجلب على الأمة الشقاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلادنا أمناً وأماناً استقرارا وطمأنينةً اللهم اجعل بلاد توحيد وسنة اللهم اجعل بلاد توحيد وسنة اللهم اهدي من ضل من المسلمين اللهم اهدي من ضل من شباب الإسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه